عليا موج جوقوي والتعبيان من نبال روحي ينكسر قلبي عليا زبال وجهي و ke san galbi ومن قبلها اني واصل بالشدايت ما حد واصل لها كل يوم صدمان اقوى من قبلها اني واصل بالشدايت ما حد واصل لها ما حد وقف بس أنام راسي بارد، أني من هسه حياتي ما عندي ولا واحد مريض كل شيء، بس أنام راسي بارد، أني من هسه حياتي ما عندي ولا واحد مريض دام، دام بيطلع م. I'm